لا اله الا الله القرءان الله الحمد لله رب العالمين قَالَ سَمَا فَطُوكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَرَصُ ja أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استثرت به في علم غيب عندك ألا تدعى في مقام